وَإِنْ كَلََتْ لك كبيررَةً إِلَّا علىَّ نَهَدَ اللهَّ وَمَا كانََ اللهَّهُ لِيضعائمَانَكُمْ إِ اللهَّه بَِّا سِلََ رَأُ فَ الرَّحيِيم قَدَنَ ر تَ قَلُّ بَوجهِهكَ فيِي السَّمِ فَلن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 وَلَ نَبَلُ وََّكُمْ بِشَيْءم مِنَ الْخَوفِ وَجُوعِ وَنَقُصِ مِنَ الأأَموالِ وَْأَمفُسِ وَالثَّلََرَات وَبَشِّرِ الصَّابِرينَّذينَ إذَا أَصَابَتهُم مُصبَةُ قَاوا قَاُوا إِا لَِّهِ وَإَِّ إلَيْهِ راجِعون أولائك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولائك هم المهتدون الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر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 ان الذين كفروا ماتوا وهم كفار انائك عليهم لعنه الله اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون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 كَذَالِكَ يُرِيهِمُ الله أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ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 وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُنَآئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى أُنَآئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم عن النار ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق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 ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة ياء للألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير للوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا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 فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون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 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتذلوا بها إلى الحكاب لتأكلوا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 وَقتُلُهمم حَيثُ ثَقِفتُمهُم وَأَخْردُهُم مِن حَيث وأأَخْرَجُكُم وَْفتْ نَنتأَشَدُّ مِنْ القاتِي وَل تُقاتنواهُم عيندَ الْ المَسِدٍ الحَرَامِ حتىَ يُقاتنواكُم في فَإِن قاتَلُكُمْ فَقُتُلُهُ كَذَلِكَ جَزاء كَافِرم فَإِن آتَه فَإَِّ اللهه غَفُور الرَّحيِيم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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى وَقُلْ تُوبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ ۖ تُصَدِّقُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُكَذِّبِينَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ على ما في قلبه وهو ألد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 إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كان الناس أمة واحدة فبعث الله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 وَيُنَزِّلُهُ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ يَسْأَلُونَكَ مَتَىٰ إِنْ هُمْ فِي نِفَاقٍ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ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 ومن يرتد منكم عن دينه فيمته وهو كافر فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وهؤلاء اصحاب النار هم فيها خالدون ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله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 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ مَا أَقُولُ إِلَّا مَا يَعْلَمُ اللَّهُ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ من ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الله مِنَ الْمُصْلِحِ الله وَلَوْ شَاءَ الله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأبد مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولأبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم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 فإذا تَقَهبْنَ فَأتُهَُّ منِن حَيث أَلَ وَكُم الله إِ الَّ مُحّ التم وَابين وَيحِبّ الْ المتَفَنِرين نِساءكمُمْ حَرْسُ َّ كَأْت حَْكُم أن جزدُم وَقَِّمونأَكُسكُ وَاتكُ اللهَّ وَعنَم أنكُم مُدكُم وَبَِّر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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين ولا تجعل الله لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصحفوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن مَا كَتَبَتْ يَدُهُنَّ وَاللَّهُ خَبِيرٌ حَدِيثٍ لِّلَّذِينَ يُؤْذُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصًا عِدَّةَ أَشْهُرٍ فَإِن طَلَّقُوهُنَّ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ يَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا مِن بَعْدُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا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 إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ أو بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ ولا تنسكوهن قرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسا ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا طلقتم نساء فبلغن اجلهم فترجعوهن ان كان عقبوهن ان ينكحن ازواجهن فلا تعذبوهن ان ينكحن ازواجهن اذا ترضون بينهم بالمعروف ذلكم يعظ به ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم ازكى لكم واقرر والله يعلم وانتم لا تعلمون والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن احولين لمن هَهُد ان يتم رضاعها وعلى المولود له رزقهن وكسبهن بالمعروف لا تكلف نفسه إلا وسعها لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالث مثل ذلك وَإِنْ رَدَّ فَصَالًا عَنْ تَرَضٍ مِنْهُما وَتَشاورٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ رَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الله اكبر الله, أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لا الدين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 والذين يتوفون منكم ويدون أسواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون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 واعلموا أن الله غفور حليم لا تناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسون أو لهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فردتم لهن فريضة فنسف ما فردتم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 الله أكبر الله أكبر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 إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سبيع عليم من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 تر إلى البناء من بني مِنْ من بعد موسى إذ قالوا لنبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عزيتم إن كتب عليكم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 من مائة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم واتاه بسقتا في العلم والجسم والله يؤتي الكم من يشاء والله واسع العليم وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيك التابوت فيه سكينه من ربكم فيه سكينه من ربكم وبقيه مما تركها موسى وبقيه مما تركت موسى وهال هارون تحملهم الملائكه ان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 قالوك قال قالُوكُ بِالْدُنودِ قالَالَ إ الله مُ بتَلكُم بِهَر قالَا إ الله مُ بَتَلكُمْ بِنهَل فَمَا شَرِبَ منه فليس مني ومن لم يطعم فإنه مني إلا مِن فَلسَ مِني وَمََّم يَطع فَإِهُ مِي إَِّا مَن نغْتَىَ فَغرْرُ فَكم بَد فشرهوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوته ووالذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة خليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برتوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أثرق علينا صبرا وثبت قدامنا, وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل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 ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر وله شأن اللهم قوتت ولكن الله يفعل ما يريد الله الله الله اكبر الله اكبر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 الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا بلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا لون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 والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عوشها قال أنا نحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثهم قال كم نبث قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مية عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى عمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشسها ثم نكسوها لحما فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ, الله أكبر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 الذيينَ فقُونَ أَمْ ودهُم في سَبيد اللهه ثمُم م لا يُتبمونَ ماَا أَفَقُمََّ وَلاأَدلَمْ أَجرهُمْ ر دَ رِّهم لَم جرهُم رادَ ربّهِم وَلا خَغُك عَهِم وَودهُم يعحْزَنون قول معوف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله, الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 بحسم ربك الأعلى الذي خلق فسوا والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوا سنقرئك فلا تنسى, سنقرئك فلا تنسى. إلا ما شاء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 قد أفلح من تزكى وتكر اسم ربه فصلى بل تؤفئون الحياة الدنيا والآخرة خير, والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى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 كافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انت عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انت عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين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 يا كانعبد و اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله قل هو الله احد الله الصمد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 لا منجا منك الا اليه لا منجا منك الا اليه اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد على ان من امددت باعمالنا حتى ادركنا شهر رمضان اللهم فاعلنا فيه على الصيام والقيام وتقبله منا يا رب العالمين واجعلنا فيه من عتقائك من النار واجعلنا فيه ووالدينا من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى كما تحب ربنا وترضى اللهم لك الحمد ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل ثناء والمجد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع ذل جد منك الجد ولا ينفع ذل جد منك الجد اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد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 أنك أنت الله لا اله إلا انت انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمد عبدك ورسولك اللهم اياك نعبد اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت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 اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا اللهم فاغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وسرها وعلانيتها وأولها وآخرها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا جدنا وهزنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا اللهم إنا نستغفرك مما تبنا إليك منه ثم عدنا فيه اللهم إنا نستغفرك مما تبنى إليك منه ثم عدنا فيه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسلك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم انا نسالك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم اصلح قلوبنا واعمالنا اللهم اصلح قلوبنا واعمالنا اللهم اجعلنا افقر عبادك الي وأغنى خلقك عن من سواك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعد والكسل والأخل والجم وضلع الدين وغلبت الرجال برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أبدلهم من بعد خوفهم أمنا ومن بعد ذلهم عزا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم واجعلها هذا البلد آمنا مطمئنا اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في اوطاننا اللهم آمنا في اوطاننا اللهم آمنا في اوطاننا, آمنا في أوطاننا واصلح وولاة امورنا اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم اجعل عمله في رضاك اللهم وفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم وفقه لما فيه خير للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطه وبمعافاتك من عقوبته وبك منك لا نحصي ثناء عليه ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين الله اكبر الله اكبر